ini adalah war yang anda lakukan. Ini adalah war ini atau anda tidak mencari? Jika anda mencari, jangan mencari atau tidak, jika anda mencari, hanya anda mencari, jika إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَاكِهِنَ بِمَا أَتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَبَقَى هُمْ رَبُّهُمْ عذاب الجحيم كلوا وَشْرَبُوا هَنِيمٍ أَمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ متكئين على سرر نصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء Kullumri im bima kesab rahim, wa amdadana hum bifakehatun walhamin mmmah yashthohn. Yatnazagun fiha kaisal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 وَإِذَا رَأَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ